قول كيف نرد على من يستدل بخلق القرآن بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تكديرا كل في موضع يعني كل هي من صيغ العموم ولكنها في كل موضع بحسبه فقوله وخلق كل شيء هي من المخلوقات التي خلقها وأبدعها أما الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها كلامه جل وعلا فليس داخلا في عموم كل والعجب أن المعتزلة الذين أدخلوا القرآن في عموم كل في قوله خلق كل شيء وهو ليس داخلا في العموم لأن الله وأسماء وصفاته ومنها كلامه ليس داخلا في هذا العموم العجب من هؤلاء أنهم أخرجوا من عموم كل على كل شيء قدير أخرجوا من عموم كل أفعال العباد فقالوا إن أفعال العباد لا, لا, لا تعلق لقدرة الله بها وهذا تناقض في لفظ معين هم استدلوا به فعموم كل في هذه الآية وخلق كل شيء لا يدخل فيه القرآن لأن المراد بكل هنا أي المخلوقات التي أوجدها الله أما الله وأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ومنها كلامه ليس داخلة بل المخلوقات وجدت بكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهنا أدخل في عموم كل ما ليس داخلا فيه وهناك أخرج من عموم كل ما هو داخل فيه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي الطريقة المثلى في استشعار أسماء الله وصفاته في الصلاة حيث أني في الصلاة أسمع عن الخشوع ولكن لا أعرفه ولا أستشعره ويغلب علي التفكير والانشغال في الصلاة ثقها الأسماء والمعرفة بمعانيها وايضا دلالات الألفاظ ألفاظة الفاظ الأذكار سواء أن ذكر الله بتلاوة كلامه أو ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وكلها في الصلاة استشعار العبد وعلمه بمعانيها ودلالاتها واستحضار المعاني والدلالات هو الذي بإذن الله يعين العبد على تحقيق ذلك مع حسن الالتجاء إلى الله ومجاهدة النفس على الاخلاص والأخذ أيضا بالأسباب الأخرى التي تعين العبد على خشوعه في صلاته ومن ذلكم التبكير للصلاة من ذلكم التبكير للصلاة والمبادرة إليها والاطمأنان قبل أداء صلاة الفرن تطمئن نفس الإنسان بصلاة نافلة ذكر لله عز وجل حتى يؤديها بنفس مطمئنة لكن أرأيتم شخصا على سبيل المثال يبيع ويشتري وفي البيع والشراء والمساومة والسعر ويؤذن ولا يقف مستمر وأيضا ما بعد الأذان مستمر في أعماله في أموره ثم تقام الصلاة فيبدأ يتوضا إذا وقيمت الصلاة يبدأ بالوضوء، ثم يبدأ يستعجل حتى يدرك الصلاة فيأتي في أثنائها والذهن لا زال مشغول ثم يقولنا ما استطيع اخشع في الصلاة ما يستطيعنا، لأنه ما أخذ بأسباب الخشوع ما أخذ بأسباب الخشوع في صلاته فالخشوع في الصلاة يحتاج إلى أخذ بأسباب الخشوع وهي أمور كثيرة جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليها هديه وهدي أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان فإذا أخذ بها حقق الله له تبارك وتعالى له الخشوع في صلاته إذا أخذ بها مستعينا بالله حقق الله له الخشوع في صلاته نعم أحسن الله إليكم يقول السائل كيف دل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أن القرآن غير مخلوق لأن القرآن هنا ذكر بهذا الوصف الإنزال وغير القرآن ذكر بالخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا فالقرآن ذكر بالإنزال وغيره ذكر بالخلق فلا يسوى بين ما أنزل وبين ما خلق مثله تماما ما جاء في الدعاء الثابت عند النوم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفقان فذكر الأشياء الأخرى بالفلق والخلق و. ونحو ذلك والقرآن ذكره بإيش؟ بوصف الإنزال فلا يسوى بين المنزل والمخلوق نعم أحسن الله لكم يسأل عن اسم الجليل والهادي هل هما من أسماء الله تعالى؟ يخبر عن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الله جل وعلا بذلك وأما عدها في باب الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا أعلم دليلا واضحا صريحا في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول السائل حبذا لو وضحتم لنا التفسير الثاني لقوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذه, هذه الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم اي المشركون يحبونهم اي اصنامهم كحب الله قيل كحب الله قيل في معناها قولان قيل كحب المشركين لله وقيل كحب المشركين قيل كحب المشركين لله يحبونهم من الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قيل كحب المشركين لله أي كحبهم لله وقيل كحب المؤمنين لله والأول أظهر لأنه هو الذي يعطي معنى التسوية والتشريك مع الله سبحانه وتعالى في الحب والمعنى الثاني أيضا فيه اثبات, اثبات هذا الأمر أنهم يحبونهم كحب, كحب المؤمنين لله اي يحبون أصنام حبا شديدا مثل ما أن المسلمين يحبون الله حبا شديدا قال والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله من حب المشركين لله أشد حبا لله من حب المشركين لله وأشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم والأول أقوى لأن حب المشركين لله ليس خالصا وإنما هو حب سووا بالله غيره فيه نعم أحسن الله إليكم يقول هل هذا الإطلاق بأن الله يحمد على المكاره وحده هل هذا صحيح؟ الله جل على يحمد على كل حال الله جل على يحمد على كل حال وألمحا فيها منح المحن فيها منح والمؤمن إذا أصيب بمصيبة علم أنها من عند الله فرضي وسلم وكانت في حقه منحة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له و وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن ونسال الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ادعنا باسماعنا